حصريا على موقع دي جي كيمو في <تصفيق> بالو <تصفيق> مسوني علم مسيكو ماشي كلامو عليكو بسه اشغل بالي بيكو وانا اللي مقويكو بحمد ربنا على حالي باش نهش عيال بصالي باشغلش انا بالي بغيري غيري باصيس على حالي تريك في دارك يا سيبني هوردان الارض جايبني من يوم ما قابلتك يا صفا وانا طوب الارض حاربني مشاك جنبي صيانتك كان مين يا عوين يا عرفة لو شفتك تاني في حياتي وعدي انا النص اغباطة طب من داخل المنتزة دايرتنا دي حرزة حيازة محاربين خمسة واربعين هنا في قصد متأسسة بيقولوا احنا توين زين وصيت والاسم مسامة قدنا والكن سنور ده البابو ده اقول لك حاجه مهمه انا انا شخصيه مهمه امanta العيله رما والكل شايف بعديه هصعيد تاني مره يا عوطه هدي قرار في دودا بيشوف دي تجيله صوطه هات له Dig in the deep and I'm on a high. No more وانا بطل just جابه مش safe. امسك نفسي telling you to stop. I'm not telling the story to stop. I don't know how to fix myself. I'm not seeing the light, I'm seeing the انا هكسر انا مش محتاج لدعايا اكفيني ربينا معايا السيد هو اللي اختارني دي الوحدة يا ابن كفايا لو عاملوك نوى في ايدي كل الخينين اجمعوا على عرض مفيش فيها باشا اغطي الطرف ارقا يا عرصيار يا عرصيار يا عرصيار 地震 بسمك ملكة الجمال بخمس لفات وسبعه في تفاعل مع نواعي صاحبتي والحنش بتاعي ما طلعيش في غلاوتها بشوف النسوان دي فاعله الدنيا مع زعلانانا يوم من يوم يا ساعتي احنا في الف وخيانه سلام مش على البال والخاطئ معنى كلامي مش باستغر ولا بتفاجئ من حاجه بس اللي بيخضر بيا سطى يبطى وبتغابة ولا يبطى لهم بلا قدى جامت بمشاقة تطلبت انا اقولك لا بطلت عيالي امرأة كنت انت يا دب تسنن وانا بابدى عيالي وبفننن نجمي وطلتي بتجننن صيدتك يا عمي افرا تلوا تشاغل بالو بيا دايمان رمعين وعلايا وانا شاغل بالي بحياتي وهو الادر مخلولي مش او بلا نجاحي غيرك مامادي وصرفي طب بص انا خويا سعيد انا كده انا قلت سليم انا خويا في زهره غشيم فما بالك بقى, بقى في عراكو اصل احنا طلعت دشلات مبطلش وقت الجنايات كارتنا كسبنا بشوار والمسا عم امساك قالوا المصري بجبروته جدعان توتهز مدينه كنت شر على نزاق حتزاوله تروح في مدان وهتندى اكينا الده لو تيجي مع كريم السنور الى ما هو من بعده ما شوفتش نور السكرال عطرة دنيا، دونيا مصطفى يا طلوب دير سارة من فارسين حدة يقول انا ماشي برشدة الفارس حوده جمال كله بيتلاشه وسجده ميدو ياسر اسمه يشرف ع الماده مش بيخلف ميدو ياسر اسمه يتسرف بفعله مش بيكلف شرف جيت المنتزه الاكشن جدا حموسه المنتزه بعد ميسه بيقول انا على ما يراه الفخم يشنت المال البشغ وشت ضربان المنتزه جاي بتجري وشرفة جدعان سيرة وجنعانة ورجوله القسطرة علي شابورة شابورة في اي خصومة. من جولة بين الفورة حمول فلاحين كمانت متزايا يا زمالة انت واللي بشرة دايرتنا ايه كتجة عبدالله